ب س موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ن الاسلاميه ن ي و اسماء الله ا ل ح س ن د

ت موسوعه م النابلسي طائفة من ن للعلوم ا الاسلاميه ز ن ي

ذلك ا موسوعه النابلسي م و ا للعلوم ة شهداء ا ف ج د ث م ا ن ن ي ج ل ة و ل ا ت ق ب ل ا م ش ه ا أبدا د ة وأولا

تابوا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ م

فشهاده أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين و ا ل خ ا م س ة أ ن لعنه الله عليه إ ن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب أ ن تشهد أ ر ب ع شهادات بالله

أن غضب موسوعه ل ي ا ل ن ك ا ن من ا ل ص ا د س ي ن و للعلوم و ا الله فضل ي ك م ر ح ت ه وأن ا ل ل ه ت و ا ب حكيم إن ا ل ذ ي ن ج ا ء و ا بالإفك عصبة م ن ك م لا ت ح س ب ي ه

بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إ ذ سمعتمو ه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا

شهداء فإذ ل م ي أ ت و ا بالشهداء ف أ و ل ئ ك ع ن د ا ل ل ه هم ا ل ك ا ب و و ن ل و ل س ي للعلوم ه ي ك م ر ح في ا ل د ن ي ا و ا ل آ ا م ي ه اسماء الله الحسنى

و ت م و س و ن ب أ ف و ا ه ك م م النابلسي ي س ل ه ع م و ت ح ب و ن ه ه ن ا وهو للعلوم ظ ي م و الاسلاميه

أعذكم ا ل ل ه أن تعودوا ل م ث ل ه أ ب د ا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم ا ل آ ي عليم ا والله ت ح ك ي م إ ن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم ل يحبون تشيع في أن أ ى

عليكم وأن الله موسوعه النابلسي و ا ومن للعلوم الاسلاميه

و ر ح موسوعه ت النابلسي يزكي للعلوم ي ا ل ا ل س ل ا أ ي ه

و ل موسوعه ن أن يغفر النابلسي ل للعلوم ا ل ا س ل ا م ي الدنيا

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

فاذا تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ف إ ن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه وازكى لكم

م و س و ع م ا ل ن ع ل ي م ل ي س ع ل ي ك م ج ن الاسلاميه ح أن ت د خ و ب ي اسماء الله يعلم م ا ت ب د و ن وما ت ت ك ب ى

وقل ي خبير يصنعون ح ف فروجهم ظ و ا الله لهم بما ذلك أذكى إن للمؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظ ه ر

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن

موسوعه النابلسي ل للعلوم ي الاسلاميه يضربن ر ب أ

و أ ن ك ح و ا ا ل أ ي ا م منكم والصالحين من عبادكم و إ م ا ئ ك م إ ن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

وتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا, ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد إ ك ر ا ه ه ن غفور رحيم

يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها ي ي ض موسوعه ن النابلسي ه د ي ا للعلوم ن ر ه ن ي ش ا ء و ي ر ل ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل ي ه

ش أذن ا ل ل ه أن ت ر ك ه دعويه غ ي س ب ح له ف ي ه ا ب ا ل والآصال رجال لا غ د و ت ل ق ي ه م تجارة و ل ا بيع ع ن ذكر ا ل و إ ق ا م ا ل ل ص ا ة و إ ي ت ا الزكاة يخافون ء

م و س و ي ه ا ل ق ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر ل ي ج ز ي ه م ا للعلوم ه أحسن ما م ا و ي ي ز د ه من ف ض ل ه و ا ل ل ه يرزق م ن ي ش ا ء بغير قدر

وَالَّذِينَ ك ف موسوعه النابلسي ه م ك س ع للعلوم الاسلاميه إِذَا ج ه ج د شَيْءًا

أن الله يسبح له يسبح م في ا ل س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ض صلاته ت و ب للعلوم ه ي ي م بما ف ع ل ن ولله ا ل س م ا س ل أ ر ض وإلى ا ل ل ه

ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ر ك م ا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من

يصرفه ع م يشاء يكاد س ن ب ر ق ه يذهب ب ا ل أ ب ص ا ر ي ق ل ب ا ل ل ل ه ا ل ي ل و ا ل ن إن ه ا ر في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي الاسلاميه أ ب ص

ي ح ك م بينهم إذا فريق منهم م إذا ر ع ض و ن و إ يكن ل ه م ا ل ح ق يأتوا إليهم ي ذ ن ي أفي قلوبهم مرض ا ب أم ي خ ا ا ف يحيف و ن أن للعلوم ه ي ه م ر س و أولئك ل بل ه ه ا ل ظ ا ل م و ن

م و س و م ا ع ل ى ا ل ر س و ل إ ل ا ا ل ب ل ا ا ل م ب ي ن وعد ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و ا م ن ك م و ع الاسلاميه ل ت م

جناح ا يضعن ثيابهن غير متبرجات ب ز ي ن ة و أ ن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على ا ل أ ع م ى حرج ولا على ا ل أ ع ر ج حرج ولا على المريض حرج ولا على أ ن ف س ك م أ ن ت أ ك ل و ا

ليس عليكم جناح أ ن تاكلوا جميعا أ و أ ش ت ا ت ا ف إ ذ ا دخلتم بيوتا فسلموا, فسلموا على أ ن ف س ك م ت ح ي ة من عند الله مباركه طيبه ة كذلك ل ل يبين ا لكم الآيات لعلكم تعقلون

ف ا س ت أ أ ذ ن ن و ك لبعض ش ه م فأذن لمن شئت منهم شئت و ا س ت ف ر لهم الله إن الحسنى ل ه غفور ر ي م لا تجعلوا ل دعاء ا ر و ل ب ي ك كدعاء بعضكم م يعلم م قد بعضا الله الذين يتسللون من